وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 Ya ayuhan nasuin kau tumfirib min albaqt fainna khalq lakum min turaib tumma min nutfah tumma min alaqat tumma min mudhati mukhalqat wa ghair mukhalqat lnu baina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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً Faidah azalaa'alayha al-maa ahtezzat warabat wa arabatat min kull zauj bahij. Zalik bainallahahu al-haq wa anhu yuhil al-mauta wa anhu 'ala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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ لَّالسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم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 فكأن من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها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 فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لا على هدى مستقيم وإن جادلونك فقل لله أعلم بما تعملون Allah يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 وَإِن يَسْنُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ